بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أذل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريد فلذلك فادعوا واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم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 وهو القوي العزيز من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرصه ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضا في الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات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 ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبروا في الأرض ولكن ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنقوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد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 17. لكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 18. أو يوبقهن بما كتبوا ويعفو عن كثير وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّنْ عِلْمٍ فَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَسَاعِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِّلَّذِينَ آمَنُوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأطلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين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 وَلَمَنْ فَضَّرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَكَرَّ الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ يَقُولُونَ هَلِ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طرفٍ خَفِيّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ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 فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلار وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وَإِنْ تُصِلْهُمْ سَئَتُهُمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَسًا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإنافا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا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 السموات وما في الأرض، ألا إلَّا اللَّهِ تَصْيِرُ الأمور؟